سبحانه فهو Kali Atlow What Thank you. Thank you. انت الذي اوجدتنا وخلصتنا o oh, u oh, hey. hey. عن كل أكسامي عن كل يمسو الأطمان او و الله bye, bye. أسلمت عجيب في رسالة القرآن في رسالة وإليه ela não I I don't... todo Oh, my God. Yes, yeah. yeah. صباح baba alikentine on laine ya